أذكر لكم قصتي ماذاك القسيس جمعني ذات يوم قطار ينتقل من دمشق إلى مصيف اسمه مضايا عندنا في سوريا كنت راكبا مع بعض الشباب في غرفة من غرف القطار لما جاءني أحدهم فأسر إلي حديث. قال لي الآن ركب الخطار رجل قصير، وهو دخل الغرفة التي أمامنا فهمت عليه قمت وتظاهر بأنني أنا دخلت أيضا حديثا كان جالسا في زاوية هناك أنا هنا حتى ما يشعر أنه جئت مخاصما له جلست يفكر كيف أدخل معه في حديث. لا أعرفه ولا يعرفني وحقيقة أنا ما أحب الارتجال هكذا يعني والمفاجآت وربنا عز وجل كأنه يعلم ما في صدور عفوا كأنه بل هو يقين يعلم يعلم ما في نفسي فأرسل المناسبة بصورة ما فيها أي تكله صعد رجل في نفس المحطة هذه لك منها القسيس شاب كان يومئذ من الإخوان المسلمين تعرفت عليه ويعني صار في علاقة وفي خبر بينه من أجل يعني دعوة كما سمعون وكنت من بين الشباب كلهم وهني من جماعة الإخوان كنت الوحيد الذي عارم بأنه في الأمس القريب بنى باله، فإذ هو يصعد. ويظهر أمامي ويسلم على الجماعة فأقول له بارك لك وقول الجماعة وبارك له أيضا بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه فأقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ولا أقول لكم كما كانت الجاهدين أولى وجاهدية القرن العشرين تقول بالرثاء والبنين وكم وكم كان هذا البنمون مصيبة على الزوجين وخذ في هذا المجال ما شاء الله وأنا أتكلم ووصلت في حديثي إلى بعض حكم التشريع منها نهي الرسول عن الشرب في الرعاء المسلوم كن الصحابة تجاوبوا مع هذا الحكم الشرعي سرعا وعبادة مشطبا وفلسفة والآن ظهرت الحكمة وهكذا ينبغي الاستجدام أحكام الشريعة لأن الناس لا يعلمون حتى شعرت بأن القسيس انتلأ فتعمدت للسخود وإذا به ينطلق في الكلام على, على غير تخفيض كما أنا فعل تماما ويدلكم على هذا مفاجأته لي قال إذا كان الإسلام بهذه الصفة فلماذا المسلمون كفروا أتاتورك شوف ما فيه أي مناسبة يعني لتوجيه من هذا الشوار أشياء الحديث طويل وطويل جدا حتى تعرفوا طوله مسافة خمسين كيلو متر وأنا في نقاش معه حتى وصلنا للحطة ربنا ننزل منها في مصيف مضايا كان من جملة الحديث موضوع التشبه لأنه هو أثار موضوع تكفير المسلمين لأتاتور فأنا قلت أن المسلمون ما كفروا لأنه فرض على الشعب التركي القبعة وإن كان هذا لا يجوز اسلاميا لكنه ارتكب ما هو أفضع من ذلك حيث جعل الإرث متساويا بين الذكر والأنثى وربنا يقول للذكر ليس بحض الأنثى من هذا الكلام هذا هو وجد في ظنهم مأخذ موضوع ايش التشبه قال ايش فيها البرنيطة هذا صار لباس ايش اممي كنت انا ذكرت شيء في دقة حقيقة قلت لو انه هذا أتاتورك الذي أبى أن يستمر في السابق مصلها لو كان يريد الشعب التركي خيرا ورأى أنه في فرض القبعة كنظام قانون عليهم مصلها إما اقتصاديه وإما صحيه وإما إلى اخره كان باستطاعته أن يجعل فارقا بين قبعة المسلم وبين قبعة الكافر كان يجعل مثلا ربطه خضراء أو بيضاء على قبعة المسلمين ونتائج المشكلة لأنه تميز إيش المسلم على الكافر لكن لا هو, إيش هو لا يريد إلا أن يطور الشعب التركي ويجعله شعب إفراجي فهو يستغل هذه النقطة وقال إيش فيها هذا لباس أممي ولا انا اهتملت فرصه قلت له اذا هل افهم منك انه لا مانع فاتني ان اذكر لكم انه هذا قسيس لبناني لبناني ماروني لباسهم سواد في سواد حتى القلنشه وتبعهم اشبه بقلنشه بعض الدراويش الصوفيه اللي بلفوا بدوره إن قلسفة طويله جدا بس قلمشة القسيس سوداء مظلمة وجب عريضة جدا فقلت له أرى حسب رأيك أن هذا لباس ما له علاقة بالدين أنه ما في عندك مانع أن ترفع هالقلمشة وتضع على رأسك طربوش أحمر وعليها إمام بيضاء ستطلع شيخ مسلم <تصفيق> تمام؟ قال لا لا لا, لا. <تصفيق> قلت له ولما هذا لباس؟ ما له علاقة بالدين؟ قال لا نحن شو قال لي؟ <تصفيق> أيوة. قال نحن رجال الدين إن زي خاص. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم. نحن معشر المسلمين لا فرق بيننا مطلقا أكبر عالم. أخطر جاهل يجمعهم الإسلام ويعطيهم حكما واحدا أما أنتم فبيع صريحة عبارتك منكم رجال دين ومنكم رجال لا دين رجال دين ورجال لا دين فما يحرم عليكم يحل على الآخرين وما يجب لكم لا يجب على الآخرين أما الإسلام فقد سوى بين الناس جميعا إن أكرمكم عند الله أتقاكم